بيان أن يحضر في القلب أعمال الصلاة أو أن يحضر في القلب إيه العنوان ده غريب أو اختصر منهج القاسدين أخذ الفقه الأخ وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة فإذا سمع نداء المؤذم فليتمثل النداء للقيامة وليشمر للإجابة ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق فليذكر عورات باطنه عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق يا ولا وليس لها عنه ساتر إنما يكفرها الندم والحياء والخوف ماهو عندك طول الأسبوع ما تيجب؟ اليقين ماهو الشرط لا ماهو الشرط طيب ده يخش الجنة المش مستيقين يدخل الجنة برضو يكفيه الاعتقاد الذي لا يصاحبه شبه الخالي عن الشبه إنما اليقين اللي هو يبقى لا تأتيه الشبه ما يحتملش تأتيه يعني لو قاتل شبه يضرقها إنما فيه احتمال تجيلوا شبهة تاني فيه احتمال ولكنه خالي عن الشبه يسموه اعتقاد العوام اعتقاد العوام معندوش شبه فهمت؟ قال هذا الذي مر بك ايه؟ يعلم ألف دليل ودليل على وجود الله قالت إن لم يكن عنده ألف شك وشك ما كان عنده ألف دليل ودليل وكانوا إيه أخرتها الأشعرية والمعتزة وتعيلوا اللهم ارزقنا إيمان العوام حتى عاوزين إيمان العوام مش إيمان العلماء إيمان العلماء بقى أنه هو اليقين اللي ما إيه لو جات له شبهة ما تأثرش فيه ده لو طالبنا الناس به يشق عليه انما إيمان العوام اللي هو الاعتقاد الجاذب الذي لا يصاحبه شبه إن جات له شبهة يضرقه بحيث يطلع كده سليم إيمان العوامل ده اللي مطلوب إنما عناشا يطلب كل واحد بإيمان العلماء يعني وقد تأتيه الشبه إنما ما دم عنده خلاص يبقى سليم إن شاء الله انما اللي يوصل لليقين ده طبعا درجة عالية جدا ولعله ده بقى يدخل الجنة يعني وفاديت حددت إنه عايز لسعاب سريه وحيعد عقره مرده خلو النظر ده بسيط طب يلا لمى من اخوانك بقى طن محمود ده اسلوبه الفقراء ويعالج الايتام ويعالج اللي بتاع ميبقاش معاهم فلوس فاللي بيجي مكسور هيقول له ايه روح هات فلوسه اللي مكسور واللي معمول واللي بتاع بيعالجوا الأول وبعدين يقولوا الحقونا بقى يا جماعة هيبضوا علي فاللي عنده فلوس زكاة فلوس ربوية فلوس صداقات اللي عايز يتبرع وهو طبعا بقى متعهد الصم والبقم ده ولا مش عارف اسمه الوفاء والأمل مش عارف اسمه حاجة كده كل العيال الأيتام دي والمتخلفين والمتاع يتكسروا يبعثوا له دول لا يملكونا شيئا ولا يهتدون يعني ما عنده عندهم فبيعالجهم الاول لسهم هيسيب الكسر ازاي يعني يجي واحد بداش يسيبه ازاي ده الوحيد اللي ما ينفعش يقول له استنى شوية مثلا روح دور على فلوس روحات زكاية روحات بتاع ما فيش بيعملوا العملية الاول وطبعا الديون بقى يعني الشريحة مثلا مثلا او الجهاز اللي بيركب يبقى خمس ستة تلاف جنيه هو طبعا يقولك انا مش هاخد لنفسي حاجة والمستشفى ان كان مسلا يعملها له في مستشفى حكومي يبقى خلاص تفضل بقى تمن الشريحة الحاجة اللي هتركب له فدي مالوش حيلة فيها وبرضو بيضغط على الشركة تدي له تخفيض يعني الحاجة مسلا بتمم تلاف تديها له بستة خمسة وعشرين في المية انما برضو فضل عليه ستة لات غير الادوية بقى والشاش والبنجو والحاجات اللي زي كده يعني فبقى قادي مشكلته قبنا طبعا يخلص نيته ويجعله يعني عمل لواجهه الكريم فاللي يقدر يساعد في الحاجات دي مواضع ضرورات يعني الزكاة او حتى الاموال الحرام لان في ناس يعني الأيتام دول ما يعني أطفال صوارين أيتام ما لهمش أي عائل ولا أي مورد ولا أي حاجة خالص يعني ومكسور يعني مش بطمك توجعه لا ده جاي مكسر فلازم آسيد يحضر قلبه عايزين واحد يفرق لنا من الألفاظ الواردة في صورة قاف احنا ذلك لذكرة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد يبقى احنا عندنا له قلب والقى السمع وهو شهيد ثلاث حاجات ايه معناهم؟ له قلب يعني فيه محل للقبول أصلا إنما اللي مالوش قلب أو قلبه ميت يعتور مالوش قلب فما فيش فايدة من الكلام لأنه لازم قلبه يحيى الأول علشان يبقاله قلب قلب الميت كعدمه وهذا الموجود كالمعدو قلب الميت كانتفاء القلب فهنا قال لمن كان له قلب والناس لها قلوب ولكن القلب هنا المعنوي يعني القلب الحي اللي ممكن يفهم فاللي قلبه مات خلاص ما بيدركش لا يعرفه معروفا ولا ينكره من طيب اللي ليه قلب ده بقى يلزمه حكتين هم مذكورين يلقي السمع وهو شهيد يلقي السمع يعني ايه يستمع وينصت وينصت وهو وقلبه شهيد وهو دي تعود على مين على الراجل ولا على القلب ولا وهو شهيد تعود على الله وتؤف طيب لو قلنا على القلب دلوقتي انت ممكن تستمع لواحد وتكتب كلامه كمان ولكن ممتاش متدبر في اللي بيقوله هو قال كذا وكذا اي فعلا ايش ممكن او مش ممكن ممكن الحق يقول ولهم قلوب يعقلون به القلب بيعقل الكلام لهم قلوب لا يعقلون به لا مش إيه؟ فتكون لهم قلوب يعقلون به فالقلب هو اللي إيه بيعقل فتكون لهم قلوب يعقلون به إنما الآية التانية بتاعت إيه؟ لقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها كده ولهم عيون لابسون بهم ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فيبقى عنده قلب ما يكونش قلبه ميت ونمرتنين ينصط ويستمع ويهتم الحاجة التالت يكون, يكون شاهد والشهود هنا يعني التدبر والعقل وابن القيم طبعا قال يشهد مشهدين او اكتر النص عليهم في الوبل الصايب وفي غيره نعم واحد له قلب حي فده خاص لا اللي قلب حي مش لازم ينتفع هينتفع بالصو <تصفيق> اللي ملوش قلب يلقي السم وهو شهيد تعكستهم بتاعه فايدة او فايدة او ايوة يحصل له حياء قلبه يعني حياءة قلبه آه. لا يفقهون به الايه الاعراف قد زرقنا لهم كلهم لا يفقهون به هذا خيره الله انما سوره الحج فلما يسيروا في الارض تكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون به انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور القلب ميت يحيي, قلب يحيي قلبه بايه هنا كأن اعتبر أو على معناها الأصلي وفي موضع تاني من برضه اعتبر أو بمعنى و قال أربع شروط في الوبل الصيب في الفوائد قال يا كده يا كده عسى أن ينتفع يعني وإذا استقبل القبلة بيقول إيه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر إنما يكفرها الندم والحياء والخوف وإذا استقبل القبلة فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله تعالى فصرف قلبه إلى الله تعالى فصرف قلبه إلى الله تعالى لم ذلك فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه إذا كبرت أيها المصلي فلا يكذبن, لا يكذبن قلبك لسانك لأنه إذا كان في قلبك شيء أكبر من الله تعالى فقد كذبت تقول الله أكبر وتحدث الحاجات دي ورى ظهرك تانية وتجعل ربنا سبحانه وتعالى بس هو اللي في ذهنك وفي اهتمامك فاحذر أن يكون الهوى عندك أكبر بدليل إيثارك موافقته على طاعة الله تعالى فإذا استعذت فاعلم أن الاستعاذة هي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى فإذا لم تلجأ بقلبك كان كلامك لغوى وتفهم معنى ما تتلو أو وتفهم معنى ما تتلو وأحضر التفهم بقلبك عند قولك الحمد لله رب العالمين واستحضر لطفه عند قولك الرحمن الرحيم وعظمته عند قولك مالك يوم الدين وكذلك في جميع ما تتلو وطبعا مش هتستحضر كده بس إنما بديك مثال يعني مثال إنما علشان تستحضر المعاني اللي في الفتحة يعني ممكن تقعد فيها سبع تمن عشر سنين تستحضر المعاني اللي فيها إنما تستحضر معنى اثنين تلاتة اللي تقدر عليها وقد روين عن زرارة ابن أوفى رضي الله عنه أنه قرأ في صلاته فإذا نقر في الناقور فخر ميتا وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحالة فأثرت عنده التلف تخيل يعني هو تخيل الحالة دي فاتخض جامد فجابت له التلف مات يعني واستشعر في ركوعك التواضع وفي سجودك زيادة الظل لأنك وضعت النفس موضعها ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه وتفهم معنى الأذكار بالذوق بالذوق يعني إيه الذوق الذوق تدق حاجة تدقها يعني تحسها تعرف معناها فكأنك يعني إذا بتقول تخيلتها أو أدركتها أو كأنك شايفها كأنك سمعها كده يعني وأعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سبب لجلاء القلب من الصدأ لجلاء بأة نكتجلي تحكوا تحكوا عشان صدروا وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة المعبود وتطلع على أسراره وما يعقلها إلا العالمون فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل ينكر وجوده وما يعقلها إلا العالمون هيقوله إيه هيقول إيه للجاهل هيشرح له إيه يعني لازم تتعلم علشان يحصل في قلبك ولكن بقدر ما أتيت من العلم بقدر ما يحصل لك من الخشوع والإدراك وكده خلصنا الفصل والحمد لله رب العالمين وصلى الله عنه نبينا محمد ما حكم عوام الشيعة العلويين والروافض ولو كانوا كفاراً فهل إذا حربناهم في يوم من الأيام يقول قتلهم أقصد هل يستتابون بنقول لك سعيدها ان شاء الله ما الذي يتعين على انتجاه اخوانينا في سوريا ولا يتعين على اهل مصر الجهاد ام يقلل ان الان لا تسمح بدخول حرب الان لا الجهاد منقدرش ان احنا نقول كل البلاد وكل المسلمين في الدنيا يروحوا يسافروا سوريا حرب إلا ما نشوف إيه اللي نقدر ننفعهم بيه وننفعهم بيه وبعدين إحنا مصر ما نقدرش نخليها دلوقتي من المتدينين مصر في مرحلة دلوقتي ما ننفعش نخرج ولا حتى ناس كتيرة يعني ممكن لو واحد يسمح له بالسفر يقدر يسافر وينتفع به إن نفكر وما يكونش هيخلي هنا مكان أهم إنما علشان الناس كلها تيمشي وتروح هناك وبعضين مصر لا يعني دا كلام مش, مش فقه يعني خد يعمل بحوث بتاعت الشيعة دي الشيخ وسامة قال يعني الشيعة وامهم مسلمين وعلماءهم كفار لا تسليم العول ولا نعرفهم شخصيا ولا مؤهم مش كفار برضه لا مش عارفين حاجه ولا مؤهم جاهله ما حتى ده يا شيخ ولا ما يعرفوش اه دوراني اذنك اه هو بيقول لي يعني بيقول لك دعواه يعني بيقول لك ما حاجة عن اي حاجه اه وفيه ناس تالته بتقول لا علماءهم وعمرهم سواء بس مش زي السيف <تصفيق> زي الايه <تصفيق> يا على عكسه يعني. ولكن يعني لو حربونا نقول له لا اتلك يعني عايزنا يوضع على ده يعني ان بعض الدعاء عنده فوائد ويسه ولكن عنده مشاكل برضو صح والله نلتزل بيعني الأخطاء دي يسيبها فنقول له ماشي الناس تحضروا وتسمعوا إن لسه مصرع الأخطاء فهم يسكت وطبعا سكوتنا عسى إنه يكون يعني ينصلح بعد شوية احنا مش أنا مشهرين بقى كل واحد عنده خطأ إنه مشهر بي وبعدين مضايع الفائدة ملتزى انه ترك الخطأ ده يبقى احنا ما نقطعش الفائدة عن انه طول ما هو لسه بيتعطى هاته الخطأ يبقى خطورة برضه انه ندعو الناس للحضور لي اظن كده واضح لا مش شرط حاجة من الهولة يعني مش عمي. ليه يعني مش دميل ما هو أعلى نقسم لنا من خشاتك ما يحول ولنا ضينا معصي وقسم لنا من تأنتك ما تولغن به جنتك وقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصارد الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأرصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الواجسة منا واجعل سعرنا على من ظالمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا الدنيا أكبرها منا ولا نألغها منا ولا تسلت عينها لذنوبنا مما يرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم